الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل اليتيم تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلَ اللَّمَى وَتَحْظَنُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكَّ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ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 نَزُلِ الْمُقْمَأِ إِنَّ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي.